فأما الذين في قلوبهم زيدٌ فيتبعون, فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وبتيء تؤيله وما يعلم تؤيله إلا الله والراسخون في العلم يقولون إلا أولو الألباب ربنا لا قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من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 الله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين فقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم أَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبَرَةً لِأُنِّ الْأَبْصَارِ زِينًا لِلْنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالبَنِينِ وَالبَنِينَ وَالقَنَاطِيرِ الْمُقَنَّطَةِ مِنَ الْزَّهْبِ وَالْفِضَّةِ وَالخَيْنِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالحَرْثِ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 فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ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 تُنَجِّي اللَّيْلَ في النَّهَارَ وَتُنَجِّي النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ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 فَلَمَّا وَضَعْتَهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ ذَكْرُكَ الْأُنْثَى وَلَيْسَ ذَكْرُكَ الْأُنْثَى وَإِنِّي سَمِيتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ السَّيْطَانِ الْرَّجِيمِ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 قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير خساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هبني من لدنك برية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبسرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر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 ومن الصالحين قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضاء أمرا فإنما يقول له كون فيكون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 ربنا آمنا بما أنزل توَتَّبَعْنَا الرسول فَكَتَبْنَا مَعَ الشاهدين وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا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 الحق من ربك فلا تكم من الممترين فمن حدك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقلت علوا فقلت علوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونسائنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم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 ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودى الطائفة من أهل الكتاب لو يضلون يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا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 وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوْتِيْتُمْ أَوْ يُحَاجُوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ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 كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبي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 إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم زادوا كفرًا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبة وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتداب أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقون وَمِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ الطَّعَامِ كَنَحِلَ اللِّبَنِ إسْرَائِيلَ إلَّا مَا حَرَّمَ إسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلَ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتَّلُوا هَاهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على سفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المسلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه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 كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت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 من أهل الكتاب أمّة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل آناء الليل وهم يستودون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.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 ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيْ يَكْفِيَكُمْ أَيُّ يُمِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلاَمٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُزَلِّينَ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 ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوب إِلَّا اللَّه وَلَم يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِن رَبِّهِم وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِينَ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 وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا تَأْعَنَنَّ أَوْ تُقْتَلُوا أَوْ تَنْقَلِبُوا عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كتابا مؤجلا، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُقْطِهِ مِنْهَا، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُقْطِهِ مِنْهَا.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 بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشرقوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وماؤهم النار وبأسه والذارين ولقد صدقكم الله وعده إذا حصلهم بإثمه حتى إذا فشلتم حتى إذا فشلتم وتلازعتم في الأمر وعصيتون من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إِذْ تُصَعِّدونَ وَلَا تَلْوونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوٍكُمْ فِي أُخْرَاهُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاسَكُمْ وَلَا مَا أَطَابَكُمْ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 والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كتبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم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 أفمن استبر الظوان الله كمن با أب سقط من الله ومخواه جهنم ومخواه جهنم وبيئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَسْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهمْ وَيُعْلِمُهمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلقهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين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 وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولا تمن الله يجتبى من رسوله من يشاء فأمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتستقون فلقوم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير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 وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن ذحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاد وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتستقوا فإن ذلك من عزم الأمور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاسْتَرُّوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَصْرُحُونَ بِمَا أَتَوْا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 لَا أُكْثِرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَتَظَلَّ فِيهَا إِلَىٰ حَوْلِ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 قائدين فيها نسل من عند الله وما عند الله خير للأذار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله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 ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون